الى اصول السنه للامام ابن بن حارب فلا تفرق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 كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ذلك على محمد وعلى آله محمد <تصفيق> كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد أرناع بعض فهذا هو المجلس الأول في شرح كتاب أصول السنة للإيمان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى <تصفيق> وقد درج غلماء التابعين وتابعي التابعين من السلف الصالح على تصنيف المصنفات في باب الاعتقاد بعنوان السنة وكان من أوائل هذه المصنفات هو كتابه وكان من أوائل هذه المصنفات كتاب إمام أحمد رحمه الله الذي سوف نشرحه باذن الله تعالى ف... فالف كذلك عبد الله بن احمد عبد الله بن احمد ابن الامام احمد رحمه الله كتابا ايضا سماها السنه وكذلك الف ابن ابي عاصم كتاب السنه وكذلك الف محمد بن نصر مرازي تلميذ الامام احمد رحمه الله كتابا سماه ادم السنه وكذلك الامام فان موهبه الله حسن ابن منصور اللالكاتي رحمه الله تعالى الت كتابه في الاعتقاد وسماه من اعتقاد اهل السنه وكذلك الحميدي الت أيضا كتابا سماه السنة وكذلك الإمام الصادقين نوص به قد ألف كتاب ما سماه عقيدة السلف وأصحاب الحديث فكل هؤلاء أينما أرادوا من تصنيف هذه المصرفات أن يبينوا لعامة المسلمين المصول التي خالف فيها اهل السنه الفرق المبتدعه التي بدات تظهر في نهايه عهد الصحابه فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اخبر ان هذه الامه ستفترق على 73 فرقه كما ثبت هذا الحديث الصحيح من حديث معارض من أبي سفيانا من حديث عاطل بن بالك ومن حديث غيرهما جاء من عدة طرق نصحه وحديثه بمجموعية وكذلك من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث نصبين فيه. فلما بدأت تظهر بوادر هذا الاختراق في آخر عهد الصحارة وفي زمن التابعين قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى امام التابعين هذه المقولة الشهيرة التي قال فيها كانوا كان العلماء لا يسألون على الاسناد فلما وقع في الفتنة أي لما وقع في الفتنة وبدأ الافتراق قالوا سموا لنا رجالكم فمن كان من أهل السنة قبل حديثها ومن كان من أهل البدعة ترك فكان من الواجب على العلماء أن يضعوا الأصول أو أن يبينوا الأصول التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغها للصحابة وبلغها الصحابة بدورهم إلى من, من بعدهم من التابعين في زمن الصحابة ما كان ما كانت هناك حاجه الى مثل هذه المصنفات لان الصحابه كانوا على عقيده واحده وعلى منهج واحد من هاجم البوره وكانت هذه الاصول واضحه واضحة لديهم وكانوا يبلغونها ويبخونها في الافاق حتى ظهرت نابذه اهل البدع فخرجت الخوارج وقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم قتلوا علي بن ابي طالب واشاعوا الفتن بين المسلمين وكفروا الصحابه وكفروا بعض الصحابات واتهموا علي رضي الله عنه بانه لا يحكم بحكم الله وقال اني الحكم الا لله فقال عليهما ابي يقال كما اخرج هذا الامام مسلم كلمه حق اريد ان يرافق ف... ثم ظهرت كذلك فرقه الشيعة الرافضه الذين ايضا في الخمس والذين ما تركوا اصلا من اصول الاسلام الا وفارقوه ظهرت المعتزله ظهرت الجهميه الذين نفوا الصفات عن الله عز وجل الى اخر الفرق التي سوف نتحدث عن بعضها باذن الله تعالى في خلال شرحنا لهذا الكتاب فمن, فمن هنا وضع الامام احمد أصول السنه هذه الاصول التي تميز شريعه الفرق الناجيه اهل الحديث والاثر الذين اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث الصحيح الذي اخرجه البخاري ومسلم لا تزال توقف والتي بلغها للصحابه فليقرا هذه المصرفات <تصفيق> التي كلفت في هذه القرون حتى يعرف اصول السنه وحتى يتبين له الاصول الفاسده التي عليها الفرق والاحزاب سواء الفرق التي ذكرنا بعض اسمائها الان او الفرق والاحزاب المعاصره التي تعد امتدادا لهذه الفرق القديمه بين الخوارج وكذلك المعتزله والجهميه والأشاعرة والموجئه والشيع الرواتب إلى آخر الفرق كل هذه الفرق هي موجودة الآن بيننا ولكن قد تكون بأسماء قد تكون موجودة الآن بأسماء مخالفة فأما الفرقة الناجية السلفيون ليسوا عزبا وليسوا فرقة منشقق مثل هذه الاحزاب انما هم الذين يسيرون على سبيل السلف الصالح فهم ينتمون إلى المنهج المعصوم إلى منهج الجماعه الاولى من هذه الصحابه وهم ليسوا حزبيين السلفيون اهل السنه اهل الحديث والاثر هم ينتمون الى منهج الصحابه والصلع الصالح لا ينتمون الى حزب ولا ينتمون الى شخص بعينه وانما ولاؤهم اولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم للصحابة ومن صار على نهجهم التقرين بأسماء. فهذه مقدمة هامة يجب أن يجب نفهمها حتى نعرف لماذا نحن ندرس كتابة أصول السنة، ندرس كتابة أصول السنه حتى. تتبين لها حتى تتبين لنا هذه الأصول التي عليها الصحابه والصلاة والصلاة و كتابه أصول السنة هناك من أهل البدع في صحه نسبته الى ابي احمد رحمه و... الله وسوف نستعرض اظهركم ان شاء الله شاء الله تعالى الادله القويه على صحه نسبه هذا الكتاب الى ابي أحد هامته الاولى لنا ووجدنا نسخ قديم خطيه محفوظه في المكتبه الظاهريه بدمشق وهذه المكتبه هي من اكبر المكتبات على مستوى العالم في الاصول الخطيه ليكون الشرعيه وهي التي كان فيها الشيخ المقدس العلامه الالباني رحمه الله تعالى لما كان في دمشق وكان سببا استخراج كثير من الكنوز من هذه المكتبه فكان من هذه الكنوز التي اخرجها العلامه الالباني رحمه الله هذا الكتاب اصول السنه و فهناك المسخة الأصلية التي, مح... التي محفوظة في المنطقة الظاهرية وهناك مسخة أخرى بخط الشيك الألباني رحمه الله وهي محفوظة الآن في الجماعة الإسلامية للذين الأولى <تصفيق> فجاء في اثناء المسكه الخطيه حضرنا الشيخ ابو عبد الله يحيى بن حسن ابن, ابن البناق قال اخبره والدي ابو علي الحسن Dank u ابن مالك ابقار قال سمعت امرؤقه امرؤقه احمد بن حنبل رضي الله عنه ورضاه سمعت امرؤقه دا احمد بن حنبل رضي الله عنه يقول اصول السنة وصول السنه عندنا وبدا يخطب متن الكتاب هذا هو اثناده الاصل الخطي الذي به وصل الينا الكتاب ومن يراجع تراجع رواه هذا الاسناد في كتب النجاح والتعليم هي الكتب التي اعتنت بترجمه الرواه الذين رووا الاحاديث والاثار الكتب والصنفات يجب ان رجال هذا الاسناد ثقات ولم يتكلم في احد منهم الا في ابي جعفر محمد بن سليمان راوي الكتاب عن عرقوس فهذا هو الذي قد اختلف فيه No. في نقل محمد ابو سلمان لهذا الكتاب لعده اسباب اولا قد اخرج طرح من هذا الكتاب الوطن الخلال في كتابه السنة ف فقال الخللان حدثنا محمد بن سليمان الجوهري حدثنا اردوس بن مالك العطار عن يقول سليمه ابا عبد الله وذكر جزءا من اصول السنود فكون الخلال قد احتج بروايه محمد بن سليمان هنا في ايراد اصول السنه التي عليها الامام احمد فهذا يدل على قبوله لهذه الروايه واغراضه الخلال كانت من اكثر كانوا من اكثر اصحابي او اكثر الذين جاءوا بعض الامام احمد اعتناء بكتب الامام من الفرقة إلى يده إلى الجمع لقولي أحمد. الحديد. وهذه الرواية ليست خابدة عحمة لبينة بكر الخلال بعض وهذه الرواية وهذه ذكر الجرح في رابينه ف... فهذا الرواية ثم كذلك إذا نظرنا في طرجم العدوس من مالك العطار الذي روى. هذا الكتاب على الإمام الأحمد نجد <تصفيق> أنه قد بسطر الإمام الأحمد فقال هارون بن يعقوب الهاشمي <تصفيق> سمعت هذه سأل أبا عبد الله أبا عبد في جماع أبواب السنة وفي جماع أبواب السنة ما يرى الله على أجلنا إلى الصين في طلبها لكان قليلاً يقصد كتاب أصول, أصول السنة قال أبو وقال أم أبي أعلى عمد أصول السنة ولو كان رجل الى الصين لطلبها لكان قليلا من عظم اهميه هذه الاصوات المتن أهل المتن. هذا المتن وراء أهلاً هذا المتن بإسناده في كتاب شرح الاعتقال أهل السنة والشرح ويسمى شرح الاعتقال و... وكان الإمام الالكائد ينتقي اصح أو أشهر شيء لكل إمام يظهر فيها يظهر فيه اعتقاده فروا ملكاء عقيدة ابن جليل الطبري محمد الله المستمرة السنة وروا كذلك اعتقاد أبي حاتم الرازي وابي زرع الرازي وروا اعتقاد سفيان الثوري ثم لما جاء إلى الامام أحمد اختاره وصول السنة حتى يجعلها معبرة عن اعتقاد أحمد فدل هذا على أن ذلكالي يعتقد صحة نسبه هذه العقيدة إلى الإلهات وإلا ما كان اختارها من دور بقية الروايات التي رؤى احمد في بيان اعتقاد وصول اهل السنة فتزالك أيضا الامام ابن ابي يعلم روى هذه العقيده في ترجمه عبدوس الممالك العطاق كما في كتابه طبقات الحمار وايضا ابن الجوزي رواها ايضا باسناده في كتابه مناقب الايمان احمد روايه <تصفيق> هؤلاء الائمه لهذا الاعتقاد دون ادنى انكار منهم يدل بلا شك على صحه نسبه هذه العقيده الى ابناء احد و... وكل هؤلاء قد الكتاب باساليبهم والتقوا باساليبهم مع اسناد النسخه الخطيه التي أو ال الذي قراناها منذ قليل وكذلك شرك الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قد نقل كثيرا من هذا الكتاب في كتبه في كما في مجموعه فتاوى. وفي كتابه من هذه السنة وأيضاً جزم بنسبة هذا الكتاب إلى إناحات وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قد أشار إلى هذا الكتاب في مؤلفات ابن تيمية في مؤلفات ابن تيمية وكذلك ابن عبد الهادي في كتابه الوقت الدورية ذكر ان لشيك الاسلام ابن تيمية شرحا على هذا الكتاب هذا بصول السنة وقال ابن عبد الهادي وهو وهي هذه الرسالة لكلام الإمام الأحمد في أصول الدين فهذا أيضا إقرار من هذين الإمامين ابن القيب ورعاة الهادي على صحة نسبة الكتاب إلى الإمام الأحمد وكذلك تنام الزهدي الحمار كما في ترجمته للإمام الأحمد في سير أعلى المبلاء ذكروا أن فات الإمام الأحمد وذكروا بين أصول السنة ولم ينكر صحة صحة نسبته الكتاب إلى إلى أنماه. مع أن الزهوي قد أنكر كتب أخرى لا يصح نسبتها إلى أنماه. مثل كتاب كتاب كتاب في التفسير ينص على أحمد يعني أنكر الذهبي وصحة هذه النسبة إلى حد. و. كذلك رسالة الاصطحري وهي رساله ايضا في العقيده تنسب الى الامام احمد يعني كما ذكر الذهبي أن في هذه الرساله مسائل وأشياء منكره لا تصح نسبته الى الامام احمد فلو كانت رساله اصول السنة او لو كان جزء اصول السنة لا يصح لا يصح على من يحمل بين زابي وهذا كما بين في قدم الأرض. يعني إن شاء الله عندما نقرأ الكتاب سوف نجد أن كل فقره من فقرات هذا الكتاب. قد جاء مثلها بالاساليب الصحيحه عن الامام احمد في مسائل تلاميذه واصحابه له كما في مسائل ابي داود ومسائل الكوسج ومسائل اصحاب عبد الرحيم <تصحاب إبراهيم> وكذلك لمسائل ابي هارئ ومسائل ابي هارئ بن وكذلك المسائل المغروزي ومسائل صالح ابن احمد ومسائل عبد الله بن احمد فاصحاب ابن ابي احمد عنه هذه المسائل و ونجد ان هذه المسائل قد احتارت على كل ما ذكر في كتاب اصول السنه مما سوف يؤكد لنا بلا ادنى شك صحه لنسبه هذا الكتاب الى الامام احمد رحمه الله انا اخشى ان يكون الكلام صعبا على بعضكم من كان لا يفهم أرجو أن يرفع يديه وان يرفع يده حتى أعرف إن كان لا يفهم في مبسط الكلام أكث. ثلاث مسطس كل إنسان. مسطر لكل إنسان. المفاهيم فعلاً. المفاهيم فعلاً. فضلك الله يعني نحن يعني نوجه هذا الكلام إليكم أو هذا بس مرجى إليكم وكذلك قد يسمعوا غيركم من طلبة العلم عن طريق التسجيل فالوقت أن تع أن تعول فائدة، فيستفيد طالب العلم، وكذلك يستفيد المسلم العادي الذي قد لا يهتم ببعض هذه المسائل العلميه ونحاول إن شاء الله نجمع ما يقربونه، إن شاء الله السرّ.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 أخذ من أحد الأشعار دون أحد مزيل للطهين. أخذ أحد الله فيك ما رك الله في مسمك. استراح. استفر كما استفر. إني عندي نص. ما رك هم هذه فرقة مخارفة أهل السنة ليسوا على السنة و... ولهم كلام التوحيد الذي انت درسته هو مخالف لما كان عليه الصحابه رضي الله مخالف لما عليه أهل السنة فأنت إن شاء الله يعني لما تتعلم عقيدة أهل السنة سوف يتبين لك الفارق بين كلام السنن وبين كلام الأشعاع. <تصفيق> وبين كلام الأشعاع هذا المخالف للسنه آه، الأشعار والمفيدية هما على هما فرقتان في هم الفرق التي خالفت فهم الصحابة خصوصاً في باب الأسماء والصفات في باب إثبات الصفات لله عز وجل وكذلك في باب الإيمان هما في باب الإسلام والإيمان كل واحد يمزحك يعني هما صحيح والنظام لا خطأ ماذا؟ يعني وجهنا في وخش لا أهل يوض؟ ماذا؟ هذا ليس بيدخل ماذا؟ يعني أنا واضح عمي يعني در أن... وصدر ها؟ مذهلة بجروة مذهلة أهل نعم مذهلة أشعارها المذردية كلا مذردين مخالف مخالفهم بعقيدة السنه السورة والله مستوى على الله طيب طيب إن شاء الله سنتنذكر الآن ترجمة الموجزة للإمام أحمد المحمد حتى نعرف من هو الإمام أحمد المحمد <تصفيق> فنقول أولاً الإمام أحمد هو أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن أسد أو ابن هلال ابن أسد الشيباني رحمه الله تعالى قال صالح ابن أحمد في رواية سيرة إمام أحمد قال أبي أي إمام أحمد ولدت في سنة 64 في اول أو في شهر ربيع الأول في اوله وقال صالح بن محمد، ومات أبوه أي مات أبو الإمام أحمد وعمرهم ثلاثون سنة. فوليت أمه أي بعد بعد وفاة. وارد إمام أحمد الذي قام برعيته أو الذي قامت برعيته هي الأمور رحمة الله عليه وبدأ الإمام أحمد احلته وبدأ احلته في طلب العلم في عام ثلاثة وثمانين بعد أهياء في السنه التي توفي فيها وشيم بن بشير احد ايوه الحديث ف... في هذه السنه راح الإمام احمد الى الكوفة و... حامل يعني؟ نعم نعم ايدي تخذلك امسك الحامل عليك؟ طب امسك قال الإمام أحمد رحمه الله طلبت الحديثة وأنا ولم ستة عشرة سنة وخرجت إلى الكوفة سنة ماته شيء في عام أو سنة ثلاث وثمانين بعد المئة وهي أول سنة صافرت فيها و قال أيضاً هو أول خرجة خرجتها إلى البصرة سنة ست وثمانين وقال رحمه الله لو كان عندي خمسونة ذرهماً كنت قد خرجت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الرئي وهذا يدل على مدى الفطر الذي كان عليه بإمام أحمد رغم هذا ما منعه هذا عن الخروج في طلب العلم وهذا وكذلك قال قال ابن الجوزي أن الامام احمد انه لم يتصدر للحديث والفتوى الا بعد أو الا بعد ان تم له 40 سنه وتوافق ذلك مع انه رحمه الله ترك الزواج حتى بلغ سن الأربعين فتزوج الامام احمد كما قال هو عن نفسه تزوجت أو ما تزوجت إلا بعد أربعين، ولكن يعني بلا شك هذه لا تكون سنة، لا تكون سنة مطلعة كما أحمد، لأن كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم الحديث من, من مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع من البابة فليتزوج فإنه احسن للفرج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فالشاهد انه قدر هكذا بإمام أحمد أنه ما تزوج إلا بعد سن الأربعين ولعل الله عز وجل قدر هذا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى حتى يتمكن من التفرغ التام لتحصيد علم السنة وكان الإمام أحمد رحمه الله حريصاً على الحفظ، فكان من ففاض الأذبات فكما ذكر عبد الله بن أحمد أن أحمد قال له إن شئت أو خص أي كتاب إن شئت من كتب وكية وإن شئت أن تسألني عن الكلام أي عن المثل الحديث حتى أخبرك بالإسناد وإن شئت على الإسناد حتى أخبرك بالكلام أيضا متنا الحديث فكان يحفظ أحاديث الامام الوكية التي رواها الإمام الوكية وحفظها كاملة إسنادا ومتن و... وكذلك وبهذه الطريقه تمكن الامام احمد من جمع مسنده الذي بلغ الاف الاحاديث فمسند الامام احمد يعد من اكبر دواوي اهل السنه ولو رحنا. زمان إلى المشرق والغرب ما تمكنوا من تصنيع مثل هذا المصنج الذي يعد من الأسباب التي حفظت بها السماء ولذلك تواتر نقل عن الأئمة من المعاصرين لإمام أحمد ومن جاء بعدهم على الثناء العطر على امام السنة الإمام أحمد فذكروا في حقه عبارات من الثناء التي تجعلنا نعلم ما هو مقدار الإمام أحمد في قلوب هؤلاء فكما قال علي بن المديني رحمه الله قال أحمد بن حنبل سيدنا قال أحمد بن حنبل سيدنا وكذلك قال أبن المديني إن الله عز هذا الدين برجلين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة وكان لأبي بكر أعوان وأصحار وأحمد ليس له أعوان ولا أصحار فما وجد أحمد أحدا من كبار العلماء في زمانه صدر ثبتوا معه ضد من القار بخلف الكرآن فثبت أحمد وحده معرفة قليل من حوالي ثلاثة أو ولم يكون من الكبار ولكن الكبار في هذا الوقت أمثال يحيى ابن معين وأمثال زهير بن حرب وابن المدينة نفسه الذي ذكر هذا الكلام في السنة ابن أحمد ما صبروا وما ثبتوا في المحنة وأجابوا خوفاً من القطر فأجابوا في المحنة خلق القرآن كما سوف ياتي إن شاء الله ف كذلك قال أبو عبيد القاسم ابن سلام قال انتهى العلم إلى اربعه إلى أحمد بن حنبل وهو اعلمهم به أي أعلم هذا العلم الذي هو علم وأحاديث وإلى ابن أبي شيبة وأحفظهم له إلى علي بن المديني وأعلمهم به وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له قال أبو عبيد القاسم ابن سلام كما روى هذا ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد انتهى العلم إلى أربعة إلى أحمد بن حنبل وهو أفقه فيه وإلى ابن أبي شيبة وهو أحفظهم له وإلى علي بن المديني وهو اعلمهم به وإلى يحيى ابن معين وهو أكتبهم له.